بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زر عليه ورتل ترتيلا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 ان لدينا ان وجحيما وطعاما ذا غسقه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا طغى فرعون الرسول فاخذناه اخذنا وبلا فكيف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 علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن